فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين أُكُلٍ أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل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 سيروا فيها لياليا وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فاجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق Inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur Walaqad saddaqa alayhim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqam وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مُنْفِكٌ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَلَا يَضْرِبُ لِلَّهِ وَلِيًّا وَلَا شُرَكَاءَ فِي الْمُلْكِ ۚ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِقَوْمٍ غَيْرِكُمْ ۖ